أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ نَبِطٌّ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير